الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الحارة الحارة وخمسين من حلقات أحكام من القرآن وهذه الحلقة تتضمن حلا على على الآياتين السادقتين في آخر الحلقة الخمسين وهما قيله تعالى وَإِذْ وَعَدْنَا مُيْسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ ثُمَّ اتْخَدْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ ذَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمِينَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ ذَعْدِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وفي هاتين آياتين يذكر الله تعالى بني الصعيد نعمته عليهم بهذا الع موسى صلى الله عليه وسلم ثلاث نهار، فأتمها بعشر فصارت أربعة نهار. فلما تأخر موسى صلى الله عليه وسلم عن الموعد الذي ذكره لبني إسرائيل، وتنوّذ عذاب العجل. وذلك أنهم فنعوا من الفلي من الذهب، على هيئة العجل وهو. ولدوا البقر الصغير وجعانيه على شكل يكون له خوار كخوار العجل وعظى لهم السامري فقال لهم إن موسى نسي وإن ربكم هذا العجل وهو إلهكم وإله نوسى فعدد عجب، وصاروا عبدونهم من دون الله، وذكرهم هارون أخو موسى صلى الله عليه وسلم بأن إلهه بأن إلههم والله سبحانه وتعالى، وقال يا قوم إنما فيكم به وإن ربكم الرحمن فاتريوني وأطيعوا عندي، ولكنهم أصابوا وأذوا، وقالوا لن نبرح عليها حتى يرجع إلينا موسى. سبقوا يعبدون هذا العجل حتى رجع إليه موسى عليه الصلاة والسلام. ولما رجع إليه موسى صلى الله عليه وسلم قال يا قوم إنكم ضلمتم إنفسكم باتخاذكم واجل فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا عنفسكم تاركم خيرون لكم من بارئكم جعل الله تعالى من توبتهم أن يجتمعوا جميعاً ويأخذوا السكاكين والخناجر ويرقتوا بعضهم بعضاً ويصلوا على هذه النهضة العظيمة. فلما فعلوا ذلك كاظ الله عليهم. وهنا يقول عز وجل: وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الأجزاء من بعده وأنتم ظالمون معتدون في حق الله عز وجل حيث اتغطتم هذا العجل الذي صنعتموه بعيديكم إلها تعبدونه من دون الله ولكن الله عز وجل ذكرهم المعنة عليهم حيث يعطى عنهم من بعد ذلك لعلهم يشكرون الله على نعمه ويسوبون إليه ويعودون إليه ففي, هذه الآيتي ففي هاتين الآيتين من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى ووعد موسى ثلاثين ليلة ثم أتمها حتى صارت أربعين ليلة ووعد الله له ثلاثين ليلة مأخوذ من آية أخرى لكنه عز وجل مدد مدة لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ومن طائبها إثبات كلام الله عز وجل بقوله وإن وعدنا نوسى أربعين ليلة فإن هذا الواقب لا بد أن يكون بوحي أو بكلام من الله سبحانه وتعالى لموسى ومن ثوائدها أن بني الإسرائيليين حين اتخذوا العجل من بعد موسى كانوا عالمين لأنهم على غير هدى لأنهم كانوا ظالمين فإنهم كانوا يعبدون الله من قبل وذكرهم هارون لأن ربهم الرحمن عز وجل ولكنهم أصروا واستكبروا وأصروا واستمروا على ماهم عليه. ومن فائد هنا أن الله عز وجل عفى عنهم بعد هذه فعلة القبيحة والذن العظيم مما لهم يشكرون الله. ومن فائدها أن الإنسان إذا من الله عليه بالعفو ووفقه الكبر. فإنه يجب أن يشكر الله على هذا التوفيق فكم من أنساء فرم التوبة وأصر على ما هو عليه من الذنب حتى هلك ومن فوائد هاتين الآياتين يتكافوا حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فإن لعل هنا بالتعليم ولا ريب أن جميع أفعال الله مقرومة بحكمته وكذلك تشيعاته مقرومة بحكمته لأنه جل وعلا لا يفعل شيئا أنسفها ولكن الحكمة إما أن تكون معلومة لنا وإما أن تكون ملكولة لقصورنا عن إدراكها أو تقصيرنا في طلبها، وقد لا في إنها كلام على هاتين العتين نبه إلى أننا ذكرنا في أول الكلام على الفوائد أن فيهما كلين على استات كلام الله، والحقيقة أن هذا قد لا يؤخذ من هذه الآية على وجه نصيحة من الاعتراض، ولكن يؤخذ من ال قصة في نور آخر حيث قال الله تعالى ونما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه قال ربي ألم أنذر لك قال لن تراني ولكن أنذر إلى جهل فإن سقر مكانه فسوف تران ومضى به لسما وجماعة من كلام الله عز وجل أنه حق على حقيقته وأنه تعالى يتكلم لماشاء كيفشاء بماشاء يتكلم بحرف وأصوات وصوت يسمع يسمعه يسمعه من كلمه الله عز وجل ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه القصة لما كلم موسى قال له نيسى ربي أرني عن قال هم تراني ولكن ينظر إلى جبل فإن استقرنا كانه فصوف تراني وفي هذه القصة دليمة على أن كلام الله يتعلق بمشيئته وليس كما أطلقه بعضهم قديما أذلياً بل إن الصواب في ذلك أن نذهب أن كلام الله عز وجل باعتبار أصله وذنبه أذلي أذلي لم يزل ولا ذا المتكلم سبحانه وتعالى وأن باعتبار حادث فإنه متعلق بمشيئته ما تشاء تكلم بما شاء هذا هو الذي مشى عليه السنة أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السنة المتمثثين بها ظاهرا وضاقنا أنفسنا عليها إنه جواب الكريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأصليم وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وإلى حلقة مقادمة إن شاء الله